منظومة البيقوني لعمر بن محمد بن فتوح البيقوني بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد اتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد منه راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف اتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب منه قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الاوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما اتى مدلسا نوعان الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل عمن فوقه بعن وان والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا ابدال راو ما براو قسم وقلب اسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقتي او جمع او قصر على روايتي وما بعلة غموض او خفا معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطيب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو يرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنوني سميتها منبومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت